خلاص نكمل الكلام رقم 4 احنا ان شاء الله النهارده هناخد بس ايه درس رجل هموم كنوع من التنوع يعني خلاص لو التفسير قلت بس احنا عباره بنخلص في التفسير فقلنا ان ايه ان ما نخلي ماده عامه يعني ممكن ينوع يعني ايه قلت انوع شويه تعالوا ناخد اجر الهموم ان شاء الله. لقد خلقنا الانسان في كبد في تعب زي ما خدنا التبشير بتاعها ماشي. شدائد سواء هذه الشدائد في الدنيا أو الاخره سواء في الدنيا يا اما قبل الموت أو بعد الموت في قبره يعاني الشدائد الله يكلم. رابعا في علاج الهموم ابتغاء الاسوه بالرسل والصالحين واتخاذهم مثلا وقدور ماشي حلص فأشد الناس بلاء في هذه الدنيا الرسل والأنبياء والمرء يبتلى على قدر إيمانه والله إذا أحب عبدا ابتلا وقد سأل سعد رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاءه صلى الله عليه وسلم قال ثم الأمثل فالأمثل نعم فيبتل المرء رجل على حسب دينه فإن كان في فإن كان دينه صلبة فإن كان في دينه صلبة للتشكيل دي بالتاحه هوت اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتليا على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى, حتى يتركه يمشي على أرض ما عليه خطيئة خلاص فالإنسان منه هو الموضوع ده يعني ممكن يحتاج تفصيل يعني اه يعني اكيد المسائل ديت تفصيل لكن انا لا اعرب الاعلم الاجابه النموذجيه عليه حفرت الزواج وطور ابتلاء والصبر عليه من البلاء برده الله اعلم برده يعني عشان ايه ما اعرفش اي اجابه نموذجيه خلاص فيشد الناس بلاء في هذه الدنيا الانبياء طبعا المرء ابتلى على قدر دينه على قدر ديني. والله اذا احب عبدا ابتلاه وليس طبعا المعروف وخصوصا طبعا كان يوعك كما يوعك رجلين صلى الله عليه وسلم واسعد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان ابتلى ومع ابتلائه صلى الله عليه وسلم فكان أسعد الناس وأسعد البشر صلى الله عليه وسلم طيب فالشيء هنا جماعة أنه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ما عليه خطيئة لمن الخمسة جماعة في علاج الهموم أن يجعل العبد الآخرة همه أن يجعل العبد الأخرة, الآخرة همه فقال الشيخ هموم الدنيا تشتت النفس وتفرق شملها فإذا جعل العبد الآخرة همه جعل الله جمع الله له شمله وقويت عزيمته وقويت عزيمته كما روى أنس رضي الله عنه قال قال رسول السلام من كانت الآخرة همه جعل الله غنه في قلبه عقم واحد يعني ايه صاحي كده الصبحية كده نفسه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى خلاص جمع الله جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآهده الدنيا وهي رغمه برقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآهده الدنيا وهي رغم ومن كانت الدنيا هامه جعل الله فقره بين عينيهم فرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له طبعا الحريس ده يعني شيخ محمد صالح المنجد